الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع اكثره واقتفه به اما بعد فغير خاف على كل مسلم ان خير ما امضيت فيه الاوقات وصرفت فيه الانفاس طلب العلم والاشتغال بتحصيله اذ هو خير الذكر وافضله ومجالسه خير المجالس واسلاحه فبالعلم يعرف الحلال من الحرام وبه توصل الارحام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص أثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم فهم حراس الشريعة وحفظة السنة والدعاة إلى الملة فاحترامهم والتواضع لهم من الديانة والرجوع إليهم وسؤالهم من العبادة قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاستعينوا من عرف قدرهم وأدى إليهم حقهم وحفظ لهم درجتهم قال الله تعالى يفعل الله الذين آمنوا منكم والذين أشلع المصاجئة فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة لهذا فيصرنا ان نستضيف شيخنا الوالد الفقيه محمد علي فركوس حفظه الله تعالى ورعاه بغية الاستفادة من علمه وذلك من خلال اجابته على بعض اصئلة واننا لنسأل الله العظيم ان يحفظ شيخنا وان يمد عمره في الطاعة والعلم انه سميع مجيب بالإجابة جدر شيخنا حفظكم الله هل من كلمة مختصات حول مصادر استدلال عند طائفة المنصورة الحمد لله نحضر ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من سرورهم في صناح في حيات عمادنا من يحيه الله فلا أبضل له ومن يضغي فلا أبضل له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقبل قبل أن نسرع في ذراغ على السؤال المطروح فأود أن أذكركم لأن هذا اللقاء العلمي في الفصل انما هو من مساعي اخينا عبد الرحمن الخاسرين بهذه رحمه الله عليه وكان كان يسعى كثيراً لإقامة مجلس هذه المجالس وكان الظاهر هذا المجلس اخذ المجالس التي كان يسعى عليها لكن ظروفه الصحيه احاله دونها هذا المبترى فنسأل الله وتعالى ان يقدر له وان يرحمه وان يتجاوز عن بيهاته ولا يفوتني ان اتسجل شكري لاخوة القائمين على هذه شاء الله الذي معه في كل مسائد تجاه الله كل خير اما بخصوص عند الناجية او طارق المنصورة او عند اهل السنة في الجماعة او عند البيع الثلاث الصارح اهل كلها تسميات مسمى واحد لانه كما هو معروف ان اخلاق في السنة او اهل الحديث بالاخلاق في العام الا ما يقصد به كل ما كان في مقابلة في اهل البيتع. فلهم قسميات متعددة كوان يتموا الحديث أو أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو الكافة النازية أو الكافة ونحو ذلك بخلاف أهل الحديث المعنى الخاص فإننا جواب به كل المشتغلين في علم الحديث رواية أو دراية وهذا لا يتمنه المشتغل في رواية الحديث رواية أو دراية لن يكون من أهل الحديث بالمفهوم العام، لأن هو قد يكون أشعريا، قد يكون شيعيا، قد يكون خارجيا من حدث، أو يكون سنيا. الحاصل أنها المراتب أعلى من المفهوم العام. ما المقصود بهذا السؤال؟ لأن هو على إن خلال كلامي قد أقول أن تقرأ الناجي تقرأ نصورة ترى أن الرضام أقول استباحهاق. الحديث هي معاني إيمان الله. تقول مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة في هي مصادر متفقة فيها فيها صوت ثلاثة. أما المصادر المتفق عليها فهي الكتاب والسنة والجماعة أرضية. اما المصادح الاختلق فيها قول الصحابي شرع من قبلنا وايضا من المصادح المنصرة من استحسان العروف ونجد قد الزراع ونحو ذلك من المسائل التي اختلف فيها هذه فيه السنة على قرضين او على اقوى الديهاسة في السمينة ومن يأخذ بيها من على ومنهم يأخذ فيها على التفصيل ومنهم من لا يأخذ فيها أصبحت تمام والشمد المسلسكي في مبدأ كبد الزراع ومجد مثلا في الإمام الشبعي لا يأخذ فيه في مبدأ كبد في الزراع ونجد الإمام الزاقس وقارد في مبدأ كبد كذلك نجد في مساعد والصحابي يختلفون فيه على الأخلاق والناحية الشرعية وما فيها وذلك فيها الاتماع النصيحة الكتابية طرف التعارض بين النقل والنقل كذلك من القواعد المعروفة هي عدم معارض الكتاب والسنة في قياس أو في رقي أو في أو نحو ذلك المعروف أيضا حتى في قواعد مبسطة القياس. او سؤالة القياس اذا عارض الكتاب والسنة قياس او رائع او انتاز عقلي او نحو ذلك او استقلاف تابعي فهذا قياس او رائع فلاسة اعتبار فلاسة اعتبار لمعارضته كذالك يا رضوان من القواعد التاسويه دي هذا المنهاج وكيل الاستحاث الكتاب والسنه لزال للقبول والرد وهذا على خلاف ما هو عليه الكلام من اجنائه المتخزونه فعقله وانزال على القبور وراسه فعلى السنه الجمالي زونا انزال القبول والرد سواء كان تقوى أو كانت معترف او أو كانت أعمال كلها إذا جيء بها أو طرحت ينبغي أن ينظر إيديها في الكتاب السنة وتوزن الكتاب والسنة وتوظف نجان الكتاب والسنة حتى يرى ما إذا كانت هذه أقوال صحيحه ينبغي سلوكها أو كانت هذه أقوال بعيدة تخالف على الكتاب والسنة ومن هنا جاء رقعة فرق على التحويل الكلام فرق التحويل الكلام المراضي التحويل الكلام الذي يعاتفه قاعدة قاعدة الخزائن وهي قاعدة اتخاذ الا اتخاذ السنة إذا هي خروج رق قام يجرون العقل الذي استدفه فرق التدريج وعشر مخلات من الكتنيين وأيضا تزامن معناته هذا العقل الذي بهذه السياج من هذه القران والاخطار جعلوه ميزانا يحكمون على هذا الميزان يحكمون على كتاب السنه فينظرون المسائل بمنظار العقل وما بعد ذلك اذا جاءت ايه من كتاب او جاء حديث من سنه فيدخلونه تحت مثال العقل فإذا وافق العقل قبله وإذا خالف العقل أوله وهذا منهج مفروض عند هذه السنه الجماعة لهذا وضعوا هذه القاعده مختبرة رفض التحويل الكلامي هذا من بين الأمور التي يسلكها هذه السنة الجماعة في قواعدهم وفي منهج النظر في مسائل الاعتقاد وغيرها هو اقول الاخبار الصحيحة سواء كان أو كانت متوافره وكانت أحيح والأحيح سواء كانت مشهورة أو البيتاء أو بيشارة. كل هذه الأحبار تقبل درجة الصحيح تقبل في العمل الأعمال وبالأحكام وفي العقال خلافاً لما في الجبار ومن في العقائد هذا السنة يختارون الحديث اي ذهاب ثامح ما دام انه ورد صحيحا صفراً غير شهاد ولا ولا به إلا فيختارونه ويعملون ويعملون على اعتقاد في من العقائد من العقائد هذا مغيثيات هذا يعني يمكن تلخيص المسارات إنه فيه عليها تتمثل في تربس النور في اسمع الفيار إنها فيها ترى كل قصد من هذه القصود وهي هذا الاستقرار قائم على الأساس هذه التي تحكمها لأنه إذا أمعنا وجدنا كل هذه بجملة لا فجر ما أن تكون واحد وإنما الأذيل تكون إن كان واحد إما أن يكون واحد مزرا أو أو واحد فلسك. إن كان واحد أو وك. إن كان واحد ثري ثري يُسر أو صن يأتي من جهة, ال... من جهة الواحد إما أن يشترط فيه رسم أو عظيمة أو لا يشترط فيه إذا اسم كما قلت إذا لم تشكره في يكون حمل معلوم على في جامعين بينهما الله كان حمل معلوم على معلوم في جامعين بينهما فوقيه فإلا إذا أنعمت النظر وجدت أن السنة مخجرة لك فكان جديد إخبات سنة من الكتاب فكان لكم في رسول الله, الله, الله كان الله ما أتسم الرسول فخذول ما عنه من يطيع الرسول فخذ الله كل هذه الآيات تدل على نقلنا هي هذه الايه وهي مخبره عن الله عن كتابه والإجماع مستمده بالنصر النص مستمد النص مستنده كتاب السنة والسنة مخبرة عن الكتاب فراجع إجماع إبارة الكتاب وإذا نظرنا إلى الثيات وجدنا أيضا التمسك بمعقول النص والإجماع نصف من معصول النصف والنصف راجع وإذن سمع النصف راجع فكان كل الأذلة في الأصل راجع إلى أصل واحد وهو حكم الله إن الحكم إلا لله يخص الحق وخير من حكم إلا لله عمر الله تعبده إلا إياه الله إذا هذه كل مصادر المصادر التابعية ومصارح المرسلات والضوعاء ذلك لا بد أن يسند هذه الأطوال لمن قال لا بد أن يسندها جديد من الكتاب أو صنع أو الإجماع لا أبدا أن يسندها بمن قررت عنده القارب حجيتها لا أن يحتج بها لا له من مصادر تثبيتها وهذه المصادر راجع لمصادر أصلية متفق عليه. فراجع كل الحالة إلى الكتاب حتى مصادر. أيضا كل الأدلة الأخرى هي مكتوبة. أنا ما ذكرناه خلال المنهج الذي يستوهو على السنة كما في العمل والاستدلال بالكتاب والسنة احتفال كتاب والسنة. هما مصدر العصمة من كل شيء، والاجتماعهما أيضا، وتجد أن أهل السنة يسلكونها طرق بخلاف أهل البيض، الأهواء، والفنان يقولون أن تبدأ الكتاب السنة لكن تحتني جوذا، وأن تبدأ الكتاب السنة لكن ليس بفهم سرystal، نقول يقولون يعني أن تبدأ الكتاب السنة لكن يرفضون مباعين. في السنة. وما استوت في فقه السنه بما يتعارض في ابنهم انماه في فقه في الحكم تاخذ بالتيار الاشياء هذه المناهج التي يرى هذا البحث فاسدا الذي ما تضمنت هذه القواعد للرجوع اتباع السنه السنة. فهم حتى في عطل إن كان في ذات الهصف وأيضاً استخدام المناحي العطلية لأن الهصف العطل هذا التعاطف مع النقل ورد كويس كذان هذا هل من أصول جامعة ناسعة تتعلق بالبثان ودراسة كتب الاعتقاد هو بأطفة على و وصول جامعة Yeah. <laughs> يسمع في الساحة في موضوع معين يجري رواة مباشرة عن ذات الموضوع يدرسه وكل ما يتعلق به ما يأتي إلى هذا كأنه كل المسائل في حين هو يعمل فقط جزء من مسائل ممكن تكون هذه المسائل عبارة من مسائل أخرى و قاضية و قاضية العلم يكون في قضية لا في يعني يقصد كل جزئية مرتبطة بجزئية أخرى حتى يكون شامل ككل لهذا بالفتفاع نتبق غير, غير مجدداً وسريعاً نسيان ولا يعرفه حق بين هذا و بين هذه الجزئية و هذا تقول أول شيء يعني ينبغي عليه دراسة هذه الكتب يبتج بصليه حتى, حتى ينهيها ويبدأ في التركيز وتثبيت المعلومات وتحصيرها في تلخيص المراجعة والخطة تأكد راض على نمحة الأمر الأول <تصفيق> الأمر الثاني يقيد الأصول التي يزيدها في في طريقه بأنه يقرأ كتاب موثوق فيه تأكد في هذه الأصول التي يستخدم فيها ويستعين فيها فراء أفراء في بعض المسائب التي تحتاج إلى هذه القواعد فينقذ هذه القواعد ويحفظها عن ضغط قلب ويقصد معاعدة الحاجة <تصفيق> ومن أهم في موضوع دائما من أهم الأشياء التي تسرد هذه المعلومات وترك هذه المعلومات إنما هي مناقشة مع من يثق في ذنه وعلمه مناقشة بسرعا عن قصود موضوعها غالبا بينما من الجواربها يضحم الأشياء التي غامضت عليه أو جزئيات دقيقة التي بقيت فيها إشكالات آخر حال المناقشة طبيحية وحال المناقشة يستخدمه ما كان أخذه وثبته في ذهنه وفي قرافته ونحسن منكم فيهن في الأشياء التي يستخدمها حال مناقشته المناقش الغير أن تكون على جو أخوي الوصول إرادة مثلاً من غير إرادة الحق من من مناقشة أو, أو إرادة الظهور عليه ونحو ذلك مما تري به البعض لذلك أقول هذا من هذه المناقشة نعم من يكتور عدما ودينا فاستطيع يستطيع استيعابها خاصة إذا كان هو المدرس هو عبد المشرف عليه في المسائل حتى له في وعدم غالبا ينظر تقع المعلومات الأولاً صحيحة تبقى فيها شيء من الضغطية التي لا يظهر فيها الظهور الكامل المسائل على القمر الأول والأمر الثاني يعني ليس تستطيع الضغط أن يرتقيها بس بفهم هذا يوجد في نفسه حراوة عند الفهم كيف تدفعه المزيد من الطرف والتلتقاء في مدى العلم يطلع إلى حد يكتب له سلائل هذه حافظ طرق عليه أولا يمتد في كتب أو كتب ولا بل ربما تنعكس عليه سذباً فيعجز ويتركبه في هذا في الكتاب الصغير يتناوله يفهمه ربما يضع فيه ككل صورة شجارة صورة الشجارة العقلال الأشياء التي يريد فهمها يربط هذه <تصفيق> حدث بعضها والمباحث يضع لها حيثاً عوابط سواء كانت روابط انتاجيه او روابط نابعه من خصم موضوعات او نحو ذلك يربطها بعضها بعض حتى يفهم المساله كتب. ثم يملك ما يجمعه تنمئته من المسائل بحيث انه اذا قيل له في شيء معين ادرك اين جزء في الغصن او في الفجوات ليعرف في اي مساله كان مثلاً في نسائل الأصول على ثماني يقصم إذا بغطت أصول الفيح يقصم الأصول إلى مثلاً حكم شرعي, ودليل شرعي ودليل ثم التعارض والترجيح مثلاً هذه الأقسام تليل الحكم الدليل والدلاث الأدلة والاجتهاد والتعارض والترجيح فالبداع هذا في سجال دراستي في كل ما يصف الى شيء وجزء الوقات الحكم الشرعي انقسم الى حكم التكليفي الحكم والعي مثلا التكليفي مثلاً قسم الى, الى, الى, قسم الى خمسة قسم قسمة بحجة عن الخماسية عند الجمهور الواجب والمنطوب والمدعي وحرام والحكم اللغة العيون الى ويقيدها ويقوم باعتقال ثم يركز ويستقيس المعلومات ويقيدها و... و... نرى عند الكثير من أهل العلم تعريف العقيدة بأنها اعتقاد الدهن الجازم هل من تعليق على هذا التعريف وهل المراد من قولهم الجازم أن خبر الواحد لا يحتج به في الاعتقاد لأنه لا يفيد إلا غالب الظن هنا العقيدة المراد العقيدة فيومي الخار يوجد أن تطبط بمعنى العقيدة فيومي العالم هو كل ما يعتقده الإنسان ويفزن بسته Ah, uh, this plan. لا سبحانه وتعالى وما يأتي بذهو من توحيد وربوبيات بهي اسماء الصفات وتوحيد وجوده وذاته والايمان بالمرائف في الكتب ورسله يومه هذا وقضاء وقدره وجميع موقفه والايمان بكل ما جاء به النصوص الشرعيه والايمان بما عليه طلب الطه هذه دهو والخضوع هذا هو, هو, هو المقصود هذا الإيمان الجازم هي على قتلات ذكرة هل يخدم منه إيمان جازم لأنه لا يخده بأخبار أخذ الجازم واعدت لا إنكار في مسائل الاجتهاد على اطلاقها à l'éliminat. Je crois qu'il y a un petit peu à l'éliminat. Je crois que بعد ان يقيم عليه الحجة قيلها الله المحجة المحجه يطارف الاستدلاء طارف الستدلع كيف استدل ما هو الضريل كيف يستدل على هذا اذا استطاع ان يبين لمن يستدل ضعيفة غير يمكن اليه من حديثه او انه رأيه. ففي اعطاره وفي ذلك الامر له الحل. يمكن ان نمثل يعني شيء في مسائل الاخلاقيه في السرد الصراخيه الاخلاقيه مثلا مسائل الصراع السرد الصراع السرد اوتيه مباشره لان هذا ليس له ذلك فرعيا كما وحتى ديماغنا ليس يفترض في كتابه في في في والمالكي العراقي هنا كانوا كلهم القول إلا المغارب والمالكي قد وصحيح هذا في نفس صحيح الصريح وهو في الله عليه مع نحن معهد الأنبياء ومرنا أن نضع على شمال المنصر وبالحديث أهس من اه قالوا هيك النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا هذا حديث صحيح وخيراف في النصوص التثيره وروده في, في الصحابه كان يجمع صحابه والطلب من غيره في الذكر هذا هذه مثلا مخالفه يعني طلع عليه مباشره ده. في دوله اسمه هذا مخالف الصحيحه الذي نبغى الخير فما راى المستهدي في الكريستيه ديال المسيح اا مباشره فانا ما فيا فطور شيء اشي هذا يريد الحجة الحجه هو في حجته سيوي ودي الى هو سماه بحق تلك انتهى الى ولادك على ما هو عليه أنا عليه لعذا ذلك اذا إذاً لا يستضيعنا لا ينقضل إذاً يقيم عليه مره ثانيه من عليه أن في إعلام موقعين فراجات في إجراء في قيدناها وتوسع فيها وإذن نقيم في موقعين إذا نحافظ اما المسائل التوصيلاتية لا تحتاج إلى الانتباط ينتبه عليه في الحاج يحصل لدرجة المتفاوية في الانتباط وأما المسائل الاجتعادية فلا ينتبه هذه فيعمل مزيزه ويظيّر له هو قابل عليه ويقيم عليه الحجة فيما عليه عليه لهذا يقولون لا انتباط في المخالفه لكن في مسائل ما الله اليك شيخنا عمل المراد بالشك في قائلة اليقو... اليقين لا اليقين لا يزول بالشك بالشك المعروف الشك هو ترتب طرف طرف بين طرفين حيث تئين من الى جهه طارحه كان او إذا الى جهه كان كانه لذا العلماء يقسمون هذه الاحوال على الثلاثة الظن ثم شك ثم وحد. بعضهم من يزيد يعني النصر الظن فيه درجة في غرضة الظن وفيه اليقين واليقين هو الظهجة ثم الظن الغالب ثم الظن ولكن نصر هذا ما عليه إذا كان في جهة أخرى طرف المرجوح يسمى طرف المرجوح واحد والواحد ايضا برز، ففي قليل من الشك وفيه البعيد يعني في الواقع يعني تعرفوا قاعدة من قاعدة من من القواعد الكبرى القواعد لا يجون لا فاليقين لا يزيغه الى اليقين اي زاد اليقين الى بمثله كما يقال اما الشك لا يزيغه التمثيل تمثيل الفقراء بمثل هذه المسائل يمثلونها بالغضب والماء وغيرها هنا دائما شوفوا القصر القصر اذا كان الماء طاهر وقع في مجازاه فشكة مكان فلم يرى ذا طعم ومسر يبضيك وذا صغير ففي هذا الحال يبني على ماذا؟ يلني على يبني على فذا هذا فذا ينتقل إلى, إلى إذا كان هناك شيء هل تطهر أم لا هل أم لا؟ فالكب مهنم نبنيه عن النجاسة نبني عن النجاسة حتى إلا بكثار اذا الشكل الوارد أنه هل حدث لو في تلك النجاسة حدث ده على الطهارة أم لا نبنيه أخرح والأوطلع عن الذي في إصاباته يخرج منه شيء من الحديث الذي hot uh -huh. A Ahora... ver. الله سيكون. الشيخ <تصفيق> في التفريق بين قاعدة رأي الخلاف بالمعنى الخاصة للمالكية وقاعدة استحب الخروج من الخلاف. رأي الخلاف مراعاة الخلاف. مراعاة <تصفيق> هو ان يستذل المشتري على اه ناقضه. قريب في من الذي احضر محفظه. إيه يعني بالمثال احسن يعني يعني بالمثال احسن يعني يعني كان المثال الذي سخنعه ارنيفان عند الاحناس الاحناس يرون انه هو, إن هو الزواج يدون وليه الصراط يدون فاتح الكتاب لكن يقولون يستحب لك زواج بوليه مرة الصراط فاتح بدايةً يحفظون أنهم لا يشتركوا هذا ولكن يستحبوهما يقد استحبوه من الخلال بينهم وبين الجمهور يقولون باستحبار للخروج من الخلاف بينهم وبين الجمهور ومثلا الشاشعي يرى أنه من نسح جزء منه إذاناً بحديث من رضي الله عنه ان المريض رأسنا مسح على ناصيتي وعلى العمامة مسح جزء ام جزء اخر يرى ان جزء من الرأس في, في المسح لكن يرى انه يستحقه مسح الرأس في الخروج من خلال يعني حتى يواجه في الجمهور ولكن عند المري عند نكاح نكاح مع أنه إذا وقع هذا يحكم كده كي لا يسجن بعد ما يفعله عندما تحدث ما أنه يحكم وراء إن شخص يكون هيفا فهو من حيث الآخر قرر يختلق أنه لا توارثه لكن يوريه هو إيه من الخلاف بأن فيه من يخالف وراء إيه سحق هذا العقد مع أهرومتيني. يعني هو نوع لكن من صحيح الخروج من الخلاف في أنه يوريه إذا الزوجين إذا ما توحدوا ما ما, ما يرثونها فإذا يعني إنه مراعاة عند يعني من في ناقل ان الخصم اي لكن لازم المدلول يستدل به وعلى ما فيه غير وهذا في اوقات المراهقات ليس لسه في فتره وهي معه لا بد ان نعتبره بشروط من شروطهم يولد المراهق انخراط في هذا ومن شروطه الا لصادفه من من شروطه البايه الصغرى الهزناء على حسابه الأقوى كما نسأل كثيراً أنه فين ذلك وفترضه مباعر هو يرى هو يعرف بسفران حرم جهاز مطلق في جواز جهاز مطلق وانا في, جواز. في, هذيه. في هذيه. ممكن لا يتقطع صوت من قيمة هذه الفجار قد تكون ربما من التسجيل ولكن يبقى دائما ضيع فيها منهما وهو يبقى دائما على انه لا يجوز من قوه احنا مراه في الخلاف بين زوج الزوج البير للخروج من المسله وان كان بمراه الى فئه مسله وتتعلق بالمشتري فقط كميتات فيظهر امر اكثر جلالا إذا مع المرأة في الحفوة وهو فإذا كان مع الزوج أفواً الزوج أو الحف من التحريم مع مع القوة بالإباحة والإباحة عندها شفرية المساعد يجلو الزبهر أن كما يجوز لها أن تفعل يعني على بين الأمورين نحن أقول ها هنا من تختار المرأة احدى الاباحيه التي فيها الثلج حتى توافق في الزوج فيما هو عليه فيتحقق معها تعرفه الخلاف واطاعت الزوج الواحد فلو كانت هي اشتراك بانها تاثني فوق لا فهو يعني يراها في الجبل ومروءه فيه فهنا هنا نقول هذا تركتها بذيوجود دليل المقتنعة بذي ولم يستطيع هو إخامك الحج عليه ففي الحال لا تقع في المخلص هنا هو الذي يقر فيه هو يعرف الجواز وهو عنده شقين مذكورين آنفين يعني إما أن تفعل أو لا تفعل نشئتها أو نشئتها تفعل نشئ فهنا نشئ نشئ يقول a los لماذا يازف طلاب العلم في هذا البلد عن دراطة المذهب المالكي مع انه اقرب الاصول واصحها الى الشريعة الاسلامية كما حرره غير واحد من المحققين كبنة المية والذهبي رحمهم الله تعالى قل انه من ناحية اصولها لا ارى طلاب العلم عن دراطة المالك عينما ادرسونا الاصول في فيما في ذلك اصول المالكي ومن اصول مالك نجمع اجاز ومدى خط الضغاية ومحوض مصارف موصلة ومدرس المدينة نحو ذلك هذه كلها الاصول الناس فالناس يحملون بها مع ضيئة من ذلك ويترسونها يعني بحيث انهم ينظرون أقوى الاصول حجة يعني الوصول المقارنة من جراقة الوصول مدى المالكة راحبة يعني من خلال المقارنة مناقش دلتها يعني يسرط الطالب معرفة الطالب وخصوص المعكمة من ليس فيه عزو ليس فيه تعرض إلى الوصول مالك مقارنة بهاي العلماء في نتاكدين من ذلك ومعارضين او الاختار طالب لين من هو اقوى حجة يبتخذ او ذلك اما من ناحية من ناحية التفحية. انا ارى من ناحية التطهية اذا درس او الوصول بسيما بالتبدايج جراسة او فرمان ممكن يعرف السر لكن السرس في جملة مقصود من ورات العمل واذا تعلّم الحال يعني مرض مالي في في الحال ويعمل في الحال في حين أنه هو ما يكون في كل مسألة فيها ويشفرات كذا أن المسائل يعني انشئتها المقارن ليعوي لي معرفات في المسألة إضغوصاً للأسماسيات على رجل انفراض العلماء إن الله إياكم شيخنا مت احتيق في مسألة الغريق على مصية هل يعد شهيدا أبنى. لا. أم لا؟ أو غريق؟ على مصية. صحيح أنا أقول الغريق هم عتود من جاز مصر لكن هذا هو شهيد خطبة وشهيد حقيقة على فكرة بعضهم يرى أن الشهيد حقيقة هو الذي شهيد الذي ما الذي يرجع في مستقبل المقاربة أو في ترقيع معالي وراء وذيع شهادة لكنهم في حكم الشهيد حقيقي وليس شهادة حقيقية هذا نظر في علم الدموحين وفي مقالات يعني إنه قبل الله كثير وقضى الله سبحانه وتعالى شهادة في أمم النبي صلى الله عليه وسلم ويرى يكون الشهيد الحقيقية. لكن الشهيد في سبيل الله أربع درجه واقوى من دخل من غيره في لكن شو أنا أعجل من الشعوجات سواء كان مبطوناً أو غريحاً أو مبطوناً ومطعونا. يعني بطعون أيضاً وهجمه ومساعدات سعى أنا جاء رجل الشكير هو من صاحب معصية وغارقة البحر رجل هذا شهيداً أنظر والذي يظهر العلم عند الله إذا كان الرجل يعني يقيم الصراعات وليحب الله ورسوله ويطيع ويأتي من حين آخر لمعصية الذي أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولعناه واحد قال لا تلعن النبي صلى الله عليه إن هو يحب الله ورسوله إن شاء الله ممن يحب الله ورسوله ونقول هم من يقول يحب الله ورسوله ما ذلك أنه يطيع لكم من صباة الصجام والشكهات إذا كانت رجل إذا كان هذا الغريب فكان كان, كان أتى وهو يحب الله ورسوله ولكن غربة شهواته فأتى بمعصيتهم وغارفهم يكون من, من الحديث وحجة إذياليكا في شأن الطعوان الطعوان مما قرأت الطعوان الطعوان شهادة دي كل بمسلم إذا نحن نعرف انه فيه المسلم وفيه المؤمن وفيه المحسن المسلم هو دون المؤمن قد يأتي بالأشياء قد يأتي يعني هذا المواقف الإمار قد يزن الآن وهو مؤمن عارض المؤمن لا يفيد نحو ذلك فقد المسلم المسلم ممكن ان يعدد حرامات لما كانت الطعون الشهادة لكل فعلمنا ان الطاعون ايضا يدخل من بين الشهادة فلا فخذنا الطعون الغريق في عروسة لكل المسلمين اذا ماتوا بالطعون لشغط النوع كما ذكرت عن كنا يؤدي واجبة يؤدي الاورثات والصلاة مرتبت الله اكبر شيخنا ما حكم تعليق ما يعرف ما يعرف او يحدد به اوقات الصلاة من الساعات الالكترونيه وكذا تعليق لوحات يحدد فيها الوقت ما بين الاذان والاقامه وضاع في بين في على ز دادن شرایط. آسیب دیدن تو خون تو خود و خدا و دوباره با من ارگویی شد. پس ایده کن، آن بود، آن بوده یی خروجی زدن مصالح مصرف. لکن آیه ضعف، راه ضعفی است. ازدارتا که بلکه مصالح. اند راهشش عادیه، ما صبر میکنیم. و احتمالاً وضع حرف نصبی فأنا على ذلك في هذه القضيه وديت انا في وجهه انه ما انا صادق عادي قياسه قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة بعقيقته رهينة يعني طبعا يعني هو جو يعني ليه ليه القران ايه قد خفاني بيذكر نفسه واه لاث اذا يعني يرفع عن ولد هي دي يا قد القران سبحان الله اختل عليكم شيخ ما معنى قوله يستحب أن تذبح العقيقه وتقطع ولا تكسر عظامها ولا تذبح هذا الحديث مذكور في المسائل وجوده في اربعه شواهد في حكم وجوده شيخنا كثورة الكلامه في هذه الايام عن الزواج المشيار فما هي حقيقته وما هي احكامه <تصفيق> الزواج هو من السير يعني كثير سي يعني المشتفن السير, من, السير. من الناس عندهم في مع اليمان. سواء تجد او في الغرب او في في الذي هو فيه فممكن يشتركم مع ودي المراه في ان تتنازل عن حقوقها من حق الماديت وحق النافع او حق هذه الاقاليم وهو يتزوج بها وتكون تحت اسمك موجز وعاد من المحلم لا المحل. اذا توقع استفقه هو هو الدولي ولي المرحب استفقه معه على اسقاط الحقوق التي استفقه من وحق هذا مبارح اذا اتوقع معه هو يكون عايش مطان قابل الجزائر ويراه مطان خروطة أو رفا ما أبنى ما وهي تقطت ليالي بالنسبه له هذا فيه خلال الذين يجيزون بحديث بالتزمع التي كان عراضي الاسم العادية السلمان أن نصرحها فقالت في اسمك وأهدوا ليهتي لعائسة رضي الله عم و هذه السيرة وطاقية في اسم النبي صلى يعني لا يلزمه المبيت هذا لا يزعموا لاستطاع حق العقد في المبيت وطاقية هذه السورة نقول هذا الحديث يعني في هذه الجوزو ولكن بشط ان يكون في سات العقد على العدد في هذا بعد ذلك كثيفه هذا هذا من عن زيادتها غير هذه اما الاستدامه يطقت معها فليس الحديث إذا في اللي اللي اللي في اي مواجه مباركه تماما يستذهب الزايداني مما بعض هذه من الصباح الآن فأشارت في يد بيري بطل تقنين مثلنا لا تقول لك هذا ولذا أريد أن أبقى تحت عصماتي فعلينا ما نعمل لشأمان شأمان شأمان فعلينا حسنا الله إليكم شيخنا علي جوز العمل تحت غطاء الجمعيات غير الخزبية عموما وتحت جمعية غلماء المسلمين الجزائريين حالية خصوصا حتى يتمكن السلفي من الدعوة إلى الله ويخرج مما يعانيه من المضايقات أنا أقول دائما أحضر فيه صف ليفرق من التعاون الشرعي التعاون في الحين التعاون الشرعي يقام على على فيه التعاون, فيه على التعاون على المحبة الغري والعمل على تحقيق الفجر في التعاون خيري مستقيمة وضعي سبحانه وتعاون على قدر التقوى وضع تعامل السنة بدون. لكن تعامل الحزبي يقوم غالبا على تخاذ قوانين الجمعية والتنظيمات الجمعية وأراء الرجال فيها هي المعيار وهي المقياس للجماعة. ولو كانت على حساب الكتاب السنة، عقدوا ولا ضراء على الجمعيات هذه بحيث يحق من كان معهم في الجمعية. وينشطوا معه وينشطوا معه وينشطوا خارج الجمعية فمثل عرضت تعامل حزبي ومن تعامل حزبي ايضا لا يخبار من الحق وإذا أقام عليهم الحق لا يخبار منه ان الالوان الألوان التي تقترن بالجمعيات خاصة التي تؤمنها الحق وتنشط في اطار إخلاف في أحد شرطيه العبادة وهي مكبرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أنهم ينخرون البيعة ويختيرونها، ويحاربون من هذا السرد الصحيح، ويقيمون عليه الشبهات وشكوك، ويحاولون التقليد من دعاه دعاته ورميهم بأشياء كثيرة من ما هو معروف في الجميع في كل في بمجمعيات الأورى كانت من بين تاتها من بين قواعد واصولها نفتل بلها ونشر السنه والدفاع على الحق والآخرين لكن جمعيات في هذا الوقت يعني ليست كذلك تتخذ كعناصر هذه الجمعيات أو صبعها كبير أو أصول لها كبيرة هذه المبادئات الأشعارية عقيدة هنا الملكية الملهاد هنا والصوفية مثلك هذا شعار كبير يصير عليه الجمعيات في هذه القرى السوال وتنافق عليه وتقريب العناصر تبعون تشبيونها بالأشعارية وعناصرها في الغافر وعناصر فكيف يتعامل نساء مع أن يقتلوا شط من شروط هذا؟ شرط عيب متابعه الرسول وتوحيد المرسل وتوحيد وتوحيد كبار الرسول. يعني في كيف الإنسان يحوله أن يفعل مع الناس يعني ينظرون هذه النظرة ويسيلون من مصر شيء نحن خاصه وحاول من الأخيرة، لأنه أصلاً على يقول بأنه اختفاء الموجة الجراء وخفوا يعني ثم يمرون خدع الإنسان بالأسماء كبيرة حتى وضو في هذه جماعة السنة والجماعة مثلا احنا ننظر الاسماء بفضل من ينظر الاسماء هذه الجمعيات على اي شيء تبتكي الاسماء اذا عرفنا اصولها مطابقة مثلا من سلطة العشائر والمسكرة فانها هذه الاسمية لا ترغبين من مطابقة الاسم المسمى مطابقة عصر حتى فمثلًا من المسلط معها مثلا جمعية الإسراء أصحاب مجلس الإخوة إخوانهم يرمنون في المجلس سعين. لأننا لا أعرف أصولهم نعرف مرموهم نعرف مقاصبهم نعرف أشياء التي عنها ويخارف المتدار ويخارف حصول يعني الكمال هذا الإلهي فيها ونعطان الله رحمه الله المهم أني كنت أقوم بالتزاثة بيوم التزاثة مع في ضد جمعية أو ضد تعاون خالص لله سبحانه وتعالى ليس المشرب بنضرة ضيقة أو ليس بمن يريد أن يستوني على نوم السراحيين أو اللي ننتهي من هذا السنة بما في فياس احتواء في يعني انه يحتوي شيء فشيء تدخل معه المجال ويستحلق القاعات ويستحل كذا لكن تصبح انت تجتهد وكذا في رجل تحت اعاية وتنشف في ذلك وكل اعمالكم انتاجة الفددي وانتاجة العلمي يلو انتاجة يعني فيها هذه ونحن وتكون محتوى من محتاجه ويزرع مع كل روحه يعني دي نشط وسببه طوال أيام بيسكنهم هنفشي هنفشي إذا حاصل نحن ون نتعاون مع كل من نتعاون التعاون الشرعي به أيام أما إذا وجدنا فيها اللون نحجز دي ولا نشرب عطاء بيصير في السن ما عبدها وينشر السنة او نجدهم نجد جماعات وادي جماعات معينة مع او نجد ان هذه هذه يذكر بعض اهل العلم ان الامر او النهي اذا ورد في باب الاداب يحمل على الاستحباب او الكراهه ما حمده على الاداب اول شيء في الاستثمار يعني جعل الحكم الكل ديارة في الاداب فقط في الاداب والاومة في الاداب في فيه. يعني هذا اول ستنع. تعرف التارت المطاعدة كحية يكترو في اي هذا في اول استثمار ثم بعد ذلك إذا لنصوص ان تفيد في الوجود يطبع المستثمار من هدوها يعني يولي على ومستثمارة يا التقهية ليست تفجع بسطاقية المتحدة هذا هو مكتب أمر الثاني إذا أنعمنا النظرات وجدنا أن النصوص التي وردت الأداء وردت في محاركة الشيخي كيف يقال أنه على الاستحباب ما هي على صلى الله کل دیانین، و شر دیانین، و عاد دیانین، خود دیانین. انشا شیطان هر کدوم بیشماری داره، هر کدوم بیشمار، هر کدوم بیشمار، هر عاد بیشمار. دو کار از انسان می‌گیره هر آواز و لام زنده می‌شاید، شیطان زنده شیطان می‌رود است. و ایلا جمع آمیزه. نباید ناداد بیاید. اگر واذا وإذا يسمي الله على الاكل يكون أبركة معه الشيطان إنه هذا لا يمشي أبركة مع نواحدة إنه نشيب الشيطان وإذا يجيبها نفسه في الشمس في يعني هذه كده هذا الشيطان يعني, ما في الشيطان. هو يعني في كلها يعني لها فكيف نحمل على الألحاب الكرأة أو نحمل وعادة التحزاب أو على وعادة أولاً أقول أن الفصلة الذي ينضر الاتخاذ الخيميس هو مما ندهر الكريم أنه في فقية الأمور غير الأدب بمعنى أن الفصلة هو المطلس على السماء، والقصد في ذلك هو القصد الأصول، والأمر الثاني هو كون هذه الآثار علاقة من حيث المناهج في مصارف التفسير، وإذا كان مصارف دياله المفروض هو الديباج مخصصاً للدراسة، يعني هذا بالفعل ما قالوا هذا حوار ثالث في الحديث يعني أنه خلقه عذاريح ونقاء. وجاءتوا الشياطين باستعادلتهم و... و... عن ديني عندي، عن ديني إذن في من يعني في هذا نحن إذا جاء شيء يدوج عليه لا أختاره من أجله. لا لا لا. نختاره من أجله. على وإذا عايز. عايز. بس ما خلواه غير مرخص قانونيا والسؤال هو هل يجوز لانسان ان لهؤلاء حراس مبلغا كاجره مقابل اجره مقابل حراسته وما حكم من المال ما اخذوا ما لا يستحقون المال هذا ظلم يعني ظلم الناس في اموالهم واصل في الاموال تحرين بقول يصبع خذوا المسلم يعني المسلم خرام ان عليكم في ايضا الله اذا ان هذا اتقاء لشبه الهدفين ما... ما... يعطاها عن رضا اذا اتح له هو اذا اتح عن رضا مشي عن الحرج هو اعطاها على الساسي هو هي الجزدة هل هذا المكان هو عنده فرضه ولا نعم لروه هو شيخ كان خلصوا ماشي على مقابل المكان لكنه ليش مقابل المكان مقابل حراسة؟ سرقة مخمة إيه نعم هذا السرقة مخمة وكان كذا كذا إذا دين يكون هذه هذه حتى يجي كل هكذا يقولك يا ثنيان ماكانش دا, ما دا حاضر ولا طريق عام يجيك يقولك اسمع السلك هكذا يعني انت المره الصوم هذي السؤال الغالي يعني ايه قال هذه الامور انت ما تابخت ما هذه خاصة في الأبحاث إذا إذا الحاكم يمنعه من ما هو حصله وهذه كمله فاض وهو ياخذ هذه المصلحة المتاحة لي معه فهو فعلاً وقع فصله مالاً وحصل مصلحته ومن فعله مطلعي من اذا إذا الحاكم ما علشانه في أمور في أبحار شركه. لكن إذا كان هو شخص مطمئن الناس يعطي فرصة فيها معينة وإذا يعني هو من الضمائر يقدر ينبرع في شيء الله سبحانه وتعالى من الضمائر ما إذا كان عليها شيء ولا جثو ولا هذا عرف الأمر واليد حمد و إذا أن التي تكون صحيحة وبرة. ممتاز لا جالس ما في في عبارة عن دراسة الكتاب معينة. لكن من غير أن من أحد ما شرحا من عندي يسمع الأحداث ما يقول أوصل الكتاب من اخر شيء من هو الشيء الغامض يسأل في إيه؟ كما أكثر في هذه تفعل المدرسه يعني تفتع تفتع. من غير انه تقول لها طابع شرح يجي واحد هو على كل ال المسألة ويبقى يشرح المسألة هذه من عندي إيه؟ ما فيها أشياء ولا نقطة منها اشياء بالتالي ما تقاطع في المظاهرات غالبا شيء يكون معلوم وعاودوا بجد بماط يعني العلم اللي كان معقول ذا يعني شيء فالتنظيم ممكن انا هذا المؤتدي اسمه نفس الشيء أول ما في, في شار شار شار مني. والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد